صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض تُخْبِرُهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خيرا ذرو شروع الله اللہ الحمد إِنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه